بسم الله الرحمن الرحيم حميم والتجاب من دين إنا أنزلناه في الليلة مباركة كنا من من إن إنا كنا فيها يفترق كل أمر الحبيب نمرا من عندنا إنا كنا مستدين رحمة من ربك إنه هو السبيع العبيم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مقينين لا أرداء الله ويحيي ويجيب أكبرهم رب أبائهم الأولين بل هم في جديد العرون فارتقل يوم تأتي السماوات ببقان مبين يرسى الناس هذا عذاب الهيه رب نتشف وقد جاءهم رسول مبين ثم دولوا عنه, وقال ثم دولوا عنه وقالوا عزهم مبينون إنا كاجب العذاب طيبا إنكم إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وقال ما على الله إني آتيت بذلصان مبين وإني حدت بربي وربكم أن تغذرون وإن لم تؤمنوني فاعددون فدعا مجرمون عبادي اتبعون ودف البحر رهبا إنهم كنتم مغرقون كم تركوا من جنات ضعور رسوع ومطار كريم ونعمة من فيها باكهين كذلك ونوردناها قونا عقبين فما مكت عليهم السماء والنظر ما كانوا من ضليم ولقد نجينا بي إسرائيل من العذاب إن أبو كان عالياً من المسردين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآديناهم من الآيان ما فيه بلاء مبين فهم خير لم قوم تبعين فالذين من قبلهم أهلبناهم إنهم كأذبين وما قلقنا السماوات والحرق وما بينهما داعين ما قلقناهما إلا بالحق ولا في لا يعلمون إن يوم القصر نيقاتهم أجمعين يوم لا يقي مولا عن مولا ولا إنه هو العزيز الرحيم إن ججرة الفقوم طعام حديد كالمهج في لكتوم كذل الحميد خذوه فاحكموه إلى شواء الجحيم ثم صفوا طوق من عذاب الحميم بق إن فلنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به كمزون إن الاتقين في مطاب الحميم جنات وعون يلقون من سندس وإستغرق متقابلين فذلك فيها بذلقاتها في الثامنين لا يدلقون فيها الورد إلا الوردة الأولى ورقاهم حدافا جعيم قردا من ربك ذلك هو فإنما يصدام بالشان بل انهم يتصدون فقم في انم مقترب الى مقرب هذه في منزلته وثقيلا من في ميزانه ومدين بالختام تقبل الحياة اسره مؤسسه التوبه للانجاز الإسلامي والتوزيع اما مكتب العربيه السعوديه شارع الاوعي بجوار المصطفى الامصاط هاتف رقم واحد على صندوق بريد رقم نستجعكم في حفظ رحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته